بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده ثم أما بعد فهذا هو مجلس أفاني في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وكان هذا في أشاء الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر جماده الآخرة تأكدتم في الثلاث والعشرين من شهر جماده الآخرة للعام الثامن والعشرين من بعد الأربع من الأجل وما يزلنا نتكلم عن ترجمة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى لما فيها من العبر والدروس خصوصا لطلبة العلم وللدعاء و كنا قد توقفنا الدرس الماضي عن قيام الشيخ محمد عبد الوهاد بالتعاون أو مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على نصر هذه الدعوة على نصر الدعوة السلفية دعوة السلف الصالح ايش كانت يعني مناطق نجد وكذلك مكه والمدينة تعز بالمقامات الوثنيه وبالقبور ان تسعد من دون الله اسلام الحال هنا عندنا في كثير من القرى مصر وكان الشيخ محمد كما بيلنا وصدع بدعوه الحق ودع الناس إلى التوحيد حتى اوذي من قومهم مثلما اوذي الرسول صلى الله عليه وسلم واخرجوه من مكان الى مكان الى ان وصل نعم الى البلد التي كان اميرها الامير محمد ابن سعود والذي كان له السلطان الكامل على هذه البلد فالسلطان يعني يقص علينا من ترجم للشيخ محمد عبد الوهاب وتما ذكرنا في الدرس الماضي إن أغلب من ترجم للشيخ محمد عبد الوهاب قد اعتمد على كتابين الكتاب الأول أو الكتاب أول كتاب الأول روضة الأفكار والأفهام لمرتادي حال الإمام وتعداد غزوات أهل الإسلام لحسين بن غنام والكتاب الكتابي الثاني <تصفيق> عنوان المجد بتاريخ نجد <تصفيق> عنوان المجد بتاريخ نجد <تصفيق> لعثمان بن مشر ف كما فيه في تاني روضة الأفكار أن محمد توجه أن الشيخة محمدا توجه إلى الدنائية بعدما جاوز حدوده ابن معمر أو ابن معمر وصمان ابن معمر الذي كان, كان أمير, أمير منطقة الذي في بداية الأمر قد ناصر الشيخة محمد بن عبد وبالفعل أعانه على هدم قبة زيت ابن الخطاب وكذلك على قطة بعض الأشجار التي تعبد من دون الله ولكنه خاف على نفسه لما هدده أمير منطقة أو بني الإحساء أنه سوف يقطع عنه الخراج والمساعدات وطالبوا منه ان يقتل الشيخ محمد بن عبدالرحمن فخرج الشيخ محمد فهو يعني استحى استحيى او استحى ان يقتله أو لم يجد هذا او قال ان هذا ليس من ايه من, من العرب أو من المروءه أن ان يقتل رجلا لجاء اليه فكتفى بان اخرجه والله عن عند فلجأ الشيخ محمد بن عبد الهاب إلى منطقة الدرعية فنزل في بيت عبد الله ابن عبد الرحمن بن سويلم ثم انتقل إلى بيت أحد تلامذاته أحمد بن سويلم ولما جلغ الخبر إلى أمير الدرعية محمد بن سعود حضر إليه مع إخوته مشاري وطنيان وكلهم عاهد الشيخ الشيخة على الطاعة والنصر فهذه رواية موجزة أوردها ابن غنام وأورد ابن بشر رواية أخرى فيها مزيد من التفصيل الشاهدين عرض الشيخ محمد بن عبد الوهاد أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصول دعوة التوحيد ودعوة السلف الصالح على الأمير محمد بن سعود وهكذا وهكذا بركة المناصحة الشرعية مع ولات الأمر بهذا نصر الله الشيخ محمد بن عبد الوهاد ما الشيخ محمد لا بمظاهرة ولا باختيالات ولا بشعارات كاذبة ها؟ وإنما الذي نصر الله بيه الشيخ محمد أنه تعلم التوحيد وتعلم المنهج الثالث الصالح ثم بدأ يدغو إلى هذا المنهج على بصيرة بغير تعصب وبغير ثورية وبغير همجية ثم بدأ يناصح ولاة الأمر الممكنين الأمراء في عصره من المراسلات أحيانا وحيانا يذهب إليهم مثلما ذاهب هنا إلى الأمير محمد بن سعود ويعرض عليهم الدعوة هذه هي دعوة الإسلام الصحيح هذه هي الأصول التي دع إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فإن استجاب الأمراء له؟ وأعانوه بقوة السلطان التي يملكنا كان بها وانتصرت الدعوة وإن لم يستجيبه فقد أدم عليه ولم يكلفه الله بالخروج بالقوة إنما الخروج بالقوة على الحكام وإن كانوا ظالمين هو دين الخوارج ليس دين الأنبياء المرسلين وليس دين الصدف الصدف ف لا فلما يعني تاثر الامير محمد بن سعود بهذه الدعوه فقال يعني معبرا عن, عن قبوله لهذه الدعوة يا شيخ إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد ممن خالف التغفيد ولكن أريد أن أشترط عليك اثنين شرطين نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترتحل, أن ترتحل عننا وتستبدل بنا غيرنا وأشارك الثاني إن على الدرعية قانونا أخذه منهم في وقت الثمار أخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيء فقال الشيخ محمد أما الأولى فأبسط يا بيك الدم بالدم والهدم, والهدم بالهدم أو الدم بالدم والهدم بالهدم وأما الثانية الله أن يفتح أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من غنائم خير منها شوف <تصفيق> الفعل دي تمت البيعه بين الشيخ محمد وبين الامير محمد بن سعود <تصفيق> ويزي يعني كشب او له في هذا اسوه لبيعه النبي صلى الله عليه وسلم للانصار الذي جاءوه من طيبة أو من المدينة التي كانت في سنة طيبة وبيعوه عند العقبة باعة العقبة الأولى وباعة العقبة الثانية وهذا بلا شك بخلاف هذه البيعة البدعية التي عليها الأحزاب المخالفة للسنة نحو الحزب الإخوان المسلمين ونحو جماعة التبريغ والدعوة فإن البيع التي عندهم يبايع بدعية ما أنزل الله بيانا السلطان ف... فإن هؤلاء يبايعون أمرأهم الذين ليسوا من الممكنين فيأتي الشاب المسكين ال الذي يجهل دينه فيدخل على, على أمراء هذه الجماعات هم حزب الاخوان يقسمون الـ الـ البلاد او يقسمون كل يقسمون كل بلد الى مناطق كل منطقه لها امير فتقولوا البيعه من قبل من ينتسب الى هذا الحزب الضال حزب الاخوان فيدعي هذا الشاب هذا الامير المزغوب هذا الامير لا يملك اي سلطان فلا يملك أن يحمي نفسه فضلاً أن يحمي غيره وليس له أي ولاية ها فأذي بايع بدعية وإنما الشيخ محمد بن عبدالوهاب بايع الأمير محمد بن السود الذي كان أمير وكان أميراً في بلده وكان سلطاناً ممكناً في هذا البلد ولو جيش ولو نظام وكان منفصلاً عن الخلافة العثمانية فما كانت الخلافة العثمانية في ذاك الوقت لها أي سلطان علي على مناطق نجد فكانت نجد قد انقسمت إلى عدة بلداء ويلجة مناطق وكل منطقة أمير وسلطان يحكمها ليس لأحدهما السلطان علي على منطقة اليداء الآخر مثل ما هو الحال في هذا فلكل بلد حاكم وسلطان له السيادة والسلطان على بلده فنحن هنا في مصر الحاكم الذي له الغلبة وله السلطنة الحقيقية وله الولاية على هذه البلد ها؟ والذي تجد له البيعة في المعروف أو الطاعة في المعروف كما هي عقيدة أهل السنة هو الرئيس المصري خسني مبارك وفقه الأعزاء جل إلى ما يحبوه ويرضاه فهذه عقيدة نحن إذا صرحنا بهذا لا يعني هذا أننا نداهم أو أننا يعني نستجلب كما يقال رضا السلطان كما يزعم هؤلاء للزهلاء إننا نحن نعبر بهذا حتى نعلم الشباب العقيدة الثلاثية التي سطرها أئمة السلف في كتب الاعتقاد فكما سوف يأتي نعم معنا في مدنى أصول الصلة أن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال نعم أن البيع تجد للسلطان أو للخليفة وان تغلب وقال او هو عليهم بالسيف يعني ان قام هذا السلطان و و وتغلب على اهل بلد من البلاد من وصار لهم المناوه بالسيف يعني بالقوه والغلبه ليس باختيار انه لم يختار هذا الايه هذا الامير ولكنه صار له ان عليهم بقوته وبسلطانه فقال من خرج عليه فقد خالف الجماعة ايه وفارق السنة وفارق السنة هذا المثل صدق تراميش اللواء البيع للسلطان الممتن الدليل ها ها تريد الدليل من السنة أحسنت برك الله وطبعا الهاء الإمام أحمد ما ذكر هذا إلا بناء على أدلة السنة ونحن كنا سوف نفصل في هذا إن شاء الله في وقته لما نصل إلى هذا الموضع ولكننا ذكرنا هذا يعني استنصر فقط ولكن لا باس ايه نشكر لك شيئا من الاحاديث هناك اخرج نعم الايمان ومسلم دي صحيح ها تعرف طارق صح... طارق صحيح الايمان ومسلم ما هو صحيح مسلم ما هو صحيح الايمان ومسلم ها اللي تعرفه عنه ايوه محسن. محسن. هذا الذي اريدك يعني ما ما او ما نعلم حديثا ضعيفا انت هذين الكتابين الا اقل القليل ف اخرج الامام هذا في هذا الصحيح الحديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امرائكم من تحبونهم ويحبونكم خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم أو تصلون لهم وينصلون وتصلون عليهم وينصلون عليهم يعني تدعون لهم ويدعون لكم فالصلاة هنا تأتي مماري الدعاء وشر أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم فقال يا رسول الله اا نقاتلهم او قال افلان نلابذهم بالشيخ ان هم هؤلاء الامراء الذين شر امراء الذين يلعنونكم وتلعنونهم تجد الناس ليل نهارا يدعون على على على الحكم وهم من اسف هذا الحاكم نا اخرجنا من بينه فوليش هو المسؤول أحدى وعنى فيه من شر بل المسؤولون على أنفسهم أولا إن الله لا يغير ما يبقون حتى يغيره ما فلو كانوا هؤلاء يعني صالحين وعلى الدين الصحيح بلا وسنية ولا شرك ولا خرافة ولا بدعة ولا اتباع للهوى لأيه لولى الله عليهم من ايه من هو أفضل مما مما هم ايه ينقمون عليه الشاهد يعني فقالوا أثلان مواجزهم بالسيف قال صلى الله عليه وسلم لا لا ما أقوم فيكم الصلاة ولا ولا ينزعن نعم أحدكم يدا من طاعة ولا ينزعن أحدكم يدا من طاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهذا الحديث هذا الحديث يدل عليه على أنه, أنه سوف يأتي أمراء ها؟ حكام قد يخالفون صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور حتى قد لا يبقى لهم إلا الصلاة ورغم هذا لم نسئل الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا ننبذهم يا رسول الله أفلا نقاتلهم أفلا نقاتل هؤلاء حكام قال لا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس, ليس كلامنا ما اقام فيكم الصلاه نعم وامر بنزوم المعروف هو ايضا اخرج البخاري ومسلم من, من عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من را من اميره من را من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه اذا رايت منين من الحاكم شيئا انت تكرهه فلماذا امرك الرسول قال ايه تصبر عليه لما امرك لا بالخروج والمظاهرات ولا في لب ولا بما تخرج طرف هذه الروايات الكاذبه ها وتلدد وتلدد به وتقول لا لا لا مبارت الاخر اتى على اولاد حوارج او او قال اصبر فانه من فارق الجماعه صبرا ثباتا ماته من تكه ما هو المقصود بمفارقه الجماعه هنا هل مفارقه الجماعه يا جماعه الاخوان ام جماعه التبليغ والدعوه ام جماعه ام الجماعة الحديث واضح الجماعه التي تحت امراده السلطان <تصفيق> يعني من فارق اهل هذه البلاد مسلمي هذه البلاد الذين <تصفيق> هم يعتبرون جماعه واحده لها أمير واحد ها؟ فمن فارق هذه الجماعة وخرج على هذا الأمير وهذا الحاكم الرئيس النصري فقد فارق الجماعة فإن مات, مات ميت تطني زاهلين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأجي هناك حديثان وهناك من الأدلة الكثير مما يعني يضيق المقام الآن عن ذكر كل الأدلة وه بهذه قال الامام احمد ما ستقرون اه اتكلم على امام من ائمه المسلمين كان الناس عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او هذا موضع شهد واقروا له بالخلافه باي وجه بالرضا او بالغلبه ان لا يلزم ان ايه يعني تجد أن بعض هؤلاء الدعاء من الذين سلكوا مثلك المتزلة بقى وليس الخوارس فقط أنهم يقولون إن البيعة لا تكون إلا للإمام العدل فقط مثل الخليفة الراشد عمر أو مثل الخليفة الراشد أبي وكر فقط أما من عاد ذلك من علمة الجور أو من الحكام الذين قد يكون, يكون وقع. بعضهم في الظلم ليس لهم بيع وهذا الذي عليه مدرسة الأسكندرية التي تسمي نفسها زورا مبهتان بسلفية الأسكندرية هؤلاء لهذا المنهز لا يرون بيع للحاكم ها؟ وإن كان ظالما لما يقولون نحن لا نقطة بيع إلا لإمام العدل فقط ومن ثم يعني قالوا نحن ليس نصنع جماع وليس لا يوجد الان على وجه الارض حاكم يستحق ان يوطن ضيعه ويزي مقوله احد هؤلاء المشهورين الذي نسب نفسه زورا وبهتانا الى العلامه الباني رحمه الله وليس من العلماء البانيه شيء الذي صار يعني صار يعني استشهد به علي على هو أبعد ما يكون أماني للسلف في هذا الباب في أنه قال هذه المقولة قال لا سلطان شرع اليوم على وجه الأرض لا توجد بيع لسلطان على وجه الأرض اليوم هذه المقولة الخوارج المعتزلة الذين قالوا المعتزلة قالوا إيه كما قالت مجرسة الأسكنبرية قالوا نحن لا نكفر الحاكم أو هم لا يظهرون التكثير وكان بعضهم أو, أو أحد رؤوسي مظهر التكثير صراحة الحاكم ولكن نحن نأخذ بكلامي الأغلب منهم قالوا نحن لا نكفر الحاكم ولكننا نقول إنه كما قالت المعتزلة لا نكفر ولا نثبت له إسلاما في منزلة بين منزلتين هكذا قالت المعتزلة قالوا على أصحاب الكبائر أصحاب الزم قالوا هم في منزلة بين منزلتين ليسوا كفارا وليسوا مسلمين ومن ثم قالوا لا باعتين لهم فالشاهدين وبرك الله فيكم فكلام الإمامي أحمد هذا الذي هو بناه على الأحاديث والآثار اللي نحن ذكرنا لكم بعضها الآن هذا هو إيه هذه عقيدة السلف الصالح اقرأ مرة ومن خرج على امام من ائمه المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه باي وجه او بالغلط اه فتشق هذا الخارج عقل المسلمين آه. وقال فالاثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. انك الخارج علي ماك ماك جاهليه وكسب وهذا اللفظ الاخير اخذه الامام محمد من ايه من ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرناه لكم ف هذا الخارج الذي شق العصا وخالف الجماعه وخرج على هذا الحاكم مات من يتتئ جاهليه خالف الاثار ماشي اقرا ولا يحل كذاله السلطان ولا, ولا عليه ولا يحل قتال قتال السلطان ولا الخروج عليه ولا يحل كذاله السلطان ولا, ولا الخروج عليه ولا الخروج عليه من الناس, الناس. فلم ذلك, على غير, على, ذلك على غير السنه والطريق سنتهم دين هو مبتدع على غير السنه والطريق فهذا الذي يدعي اما انه يضع جهارا او يدعو خفيا لانه الان بارك الله فيكم بعض الشباب يضطر يضطر بعض هؤلاء الدعاء يخفي حقيقه منهجه حيث انه يصرح بهذه العقيده ان في مجالس الخاصه يصرح بها في وسط الكلام لكن لو ذكر هذا انه إلا الذي ينتجي والكلام ويدرك ايه يدرك الخبث الذي وعليت وكذلك بعض بعض هؤلاء منهج الخوارج القاعديه من هم الخوارج القاعديه كما ذكر هذا او حافظ ابن حجر في فتح الباري في تعريف الخوارج القاعدية الذين قاعدوا عن القتال ولكنهم يزينون القتال للآخرين فتجد هذا الداعية يقول يا خيل الله اركبه حي على الجهاد ويقسم بالله إن الله لو, إيه؟ لو أزن لنا في الجهاد لخرجت هذير جموع التي خمسة ألاف لجينا يحضرون له لخرج المزاهدون إيه؟ في سبيل الله يهيجهم واي جهاد اي جهاد هو لا ما ما, ما ترضى على الله العظيمه كيف الزهاد من كيف يكون زهادا بغير سلطان وبغير امره وبغير جيش هذه تصنمه همجيه ليس هذا من الجهاد ف والعجيب انه لما قال أراد الله اراد لها فظا ينفضحوا في اكر داره في احدى المرات لما قال هذه الكلمة او قال هذا السعار وكذا يعني منجد في, في الحاضرين عندهم من الشباب يا خير الله اركبني وان الله لو ازن لنا فجاء لخرجت هذه الجنوة تضحك نفسية سبيل الله فجاءت فائقة يعني اعزاكم الله بصوت شديد يعني كان صوتا مخيفا ثالث تقبيل الله والله اراد الله ان يفتحها فإذ به يفاجأ بالناس يخرجون من المسجد صائحين وقد وقع بعضهم على بعض ودافع بعضهم معظم من أقدام وانفضل وانفضل المولد كما يقال هذه نتيجة تربية هؤلاء وللأسف ما تعلم من هذا الدرس يعني هداه الله كان درساً كان خجة عليه وما تعلم بعده اصر على ما هو عليه من ايه منامز البط هينا <تصفيق> اين ضغات الجهاد ها جاءت ريحم ريحم بصوت مخيف قليل فكيف اذا سمعوا الدبابات اصوات الطائرات هل امام سلاه وريح بطون في الجهاد ليس الجهاد بالكلام فقط ليس الجهاد مجرد ايه شعارات نرفعها وإنما الجهاد لا يكون إلا بمنهج وإلا بعد كربية وبعد تمحيص كما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني الذي يعنينا الآن أن شيخ ما سلك مسلك هؤلاء الخوارج أو سلك مسلك هؤلاء الحزبيين المعاصرين بارك الله فيكم أن الأسف هؤلاء يلبسون الأمر عليكم فيريدون أن يقولوا إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد خرز على الحاكم وإنه قد قد فعل ما فعل بسبب خروجه عليها الحاكم هذا كلام باطن إن الشيخ محمدا سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعلم التوحيد ودع إلى التوحيد ثم عرض هذه الدعوة على السلطان الممكن الذي له جيش وله دولة فقبل هذا السلطان هذه الدعوة وبدأ ينصر هذه الدعوة التي هي النبي صلى الله عليه وسلم بالسلطان وبالسيط هكذا هكذا وذاع Свباري الرسول صلى الله عليه وسلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قريش ها بالمزاهرة هل هو خرج عليه عليه بمفرده او ببعض الافراد القلال من اصحاء من الذين امنوا معه في مكه خرج عليهم هكذا خروجا عشوائيا بتفجيرات او بمظاهرات هل فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه لا ايش فعل الرسول هي السنه السنه الربانيه لا جاء من الله الى قوم ممكنين في بلديه ومن انصار في المدينه الذين كانوا إلىهم السلطان فلهم الهيمن عليه على المدينة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه على مصرته فلما صار له السلطان صارت له الدولة في المدينة ها؟ بعد دعوة أهل المدينة من الأنصار بدأ بدأ يدعو قريشا في مكة إلى إلى الدعوة فلما أبوا قاتلهم غناء عليه عليه نصار العلوي صار له ايه صار له <خبط> <مثل> هذا لا يكون هذا بركه الله لا يكون إلا, الا لمن هم على على يعني صفه الشيخ محمد عبد الوهاب اهل العلم هذا الخروج ليس على طريقه خروج التبليغ والدعوه انهم يخرجون ايه سماعا وهم على جهل لا هذا الكلام يكون ايه للعالم هذا هذا الامر لا يتعلق لمساله نشر الدعوه فقط هذا الامر يتعلق بك هل أنت تقتضيهم في أن قيم دينك في في المكان الذي انت فيه ثم ثانيا هل انت تدعو الى التوحيد الى المنهج الحق في المكان الذي انت فيه دون انتم ان كان هذا فلماذا تخرج قد تخرج لطلب العلم لما سأل اخر لان قد يكون في مكانك ليس هناك علماء تطبع الايدي من العلم فتخرج ايه العلم عليه على العلماء في, في بلد اخر او انك يعني لا تجد النصرة في بلدك ما ذكرت وقد تكون حصلت العلم الذي يؤهلك كتخرج إلى بلو آخر تدعو أهلهم أو تعلمهم ها؟ فمثلا في بعض المرات قد يوجد هذا ومثلا نحن هنا في منطقتنا هذه ننعم به بالدعوة إلى الحق إلى التوحيد وإلى السنة وإلى أصول أهل السنة بغير, بغير النجبة معارضة من ولاة الأمر بل بالعكس أن ولاة الأمر يؤيدون هذه الدعوة المباركة وهذا يؤكد أن ولاة الأمر في هذه البلاد لا يحاربون السنة كما يدعها ولا الخوارش إنما هم يخافزون على سلطانهم كمسلين مثل بقيم أصحاب أصحاب السلطان هذه سنة أهل السلطان من قبل الزمان لنت كانت تغيرها فهذا بقى هذه جرت أن صاحب السلطان خاف على أعلى سلطان. من ها؟ ويحارب من أجله ويحارب من يحارب عليه على سلطانه لكن, لكن ولا يحارب أصحاب الدعوة الصحيحة اللي جئنا يدعون إلى التوحيد إلى السنة وإلى أصول أهل فنحن نضع في منطقة فضل الله عز وجل وبتمتين الله لنا أقول ما نحن الآن من نجلة نجل نظهروا بالتوحيد ونظهروا بالسنة ونظهروا بأصول أهل السنة هل منعان أحد بالعكس وانما وزدنا الحرب ليس بقى من ولايه الامر للاسف وجدناها من مين من الذين يدعون انهم, إيه؟ أنهم إيه على على سبيل السلف عليه على طريق اهل السنه فوجدنا ان هم الذين يحاربوننا للاسف بل وزدنا هؤلاء الذين يقولون لانفسهم انهم ايه دعاة اهل السنه اين اين انتم نصر اهل السنه أنتم تحاربون الذين يدعون الناس إلى وصول أهل السنة هذا هو نقناقض كيف يجتمعان وجدنا أنه لا تقامهم من دجين يؤيبون هذه الدعاء وبالعكس وجدنا من إخواننا للأسف الذين سلكوا للأسف وصلك بعضهم صب الأهل الأهواء أنهم الذين يحاربوننا على جدها فما هو قولكم فأنت بارك الله فيك ما دمت قبل يعني فنعمت بفضل من الله بالجهر بالدعوة وبالعلم النفع فلماذا تخرج إذا تسلحت لسلاح العلم فصرت من طلبة العلم الممكنين فلا بس تخرج الى. بلاد أخرى لتعليم الناس هكذا كان هذا وخروج للصحابة الصحابة خرجوا إلى البلدان والأنصار ينشرون الدعوة ويعلمون الناس لأنهم كانوا علماء لم يخرج أي صحابي أي صحابي فخرج علماء الصحابة مثال معاذ بن جبل مثال ابن مسعود وابن عباس يعني مثلا معنى أن, أن أعربياً نلزم نرى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من الصحابه انه خرج يتجول في البلدان يعلم الناس ولم يكن من العلماء كان عربيا بسيطا متعلما العلم ف هذا الخروج لا يكون الا ايه سواء للدعوه او لدعوه او لتعليم الاخرين الا لمن العلم او اذا كنت لا ترغب ان تقيم دينك في مكان ما فلا باس ان تخرج الى مكان اخر تستطيع ان تقيم فيه دينك وان تحافظ فيه على على دينك واضح ولا لا انا قصدي مين اه برضه هو بيميز الشباب برضه جاي نهايه جنب الدكتور فوديه بيوم لقى ابنه بعت له ورقه انا انا متفاجئ بقى راح اتصل بالحكومه لانه طريق ابن من من حضوره ما هذا حدث حدث حدث اخيرا حدث يعني حدثه طب يعني يظن كانت المدينه احد هؤلاء دعاه الثوريه للاسف في, في النبي صلى الله عليه وسلم من اطباح حزب اخذ يحرد السباب في المملكة الى الى الجهاد المزعون في العراق فلما علم ان ولده خرج مع الخارجين اذ به يستغيث بالحكومة التي كان يحرد السباب ضدها ان تعيد اليه ولده هؤلاء كما كما ذكرنا إن الله عز وجل أبا أن يفضحهم ويفضح دعوتهم المبنية عليه على التضميل للشباب أين بقى أين أين الجهاد هل الجهاد خاص بشباب الأمة دون ولدك تضحي بشباب الأمة كلها ولا تريد تضحي بولدك مسلمة فرع هذا الجبان مسلمة الميلادة الذي ضخه بشعب كان من أجل أن يحمي نفسه كما كان يقول الشيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله كان يقول هذا الرجل جبان لو كان شجاعة لبرجة في الصف الأول من المقاتلين ضد الكفار مثلما كان يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم صفوف للمشاهدين لكنه اختبأ كالفئران في زخور الزبال وشنن شعباً مسلماً بأكمله يزوق يولاك القتل والحرب هو أعزم ليس أنه قدرة مجاد هل هذا هل هذه شجاعة هل, هل هذا يعد من ها الله عزيزي <تصفيق> بل قام هذا الرسم ومسكين يعني الأسف أن يسأل الله عنه أن يهديه وأن يغفر له إن كان قد نات قد خدعه هذا المصري المسمى بأي من الظواهر هذا الخارجي الذي يعد من كبار الخوارج هذا العصر فلأسف وكان في بداية أمره كما كانوا يقولون كان على شبيل الشلف ثم اختر بهذا الرجل وتمكن ان اخدعه فهذا الرجل يكفر الحكام في الدولة السعودية في غيرها يكفر الحكام الذين يقيمون التوحيد والسنة في المملكة العربية السعودية ويحكمون بشكل الله وفي الوقت نفسه يتواطئ ويتعاون مع غنات اهل الرفض من الشيعة المجرمين في ايران ضد اهل توحيد الصين يتلقى المعونات من الدول الايرانية بل ينزل ضيفا عليها بل لا يصرح باي كلمة البدت في الطعن فيها وفي الوقت نفسه يكفر أبناء التوحيد هل هذه طريقة أهل السمة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثام فيقتل أهل الإسلام في مكة وفي المدينة وفي الرياض ويدع أهل الأوثام من الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يزيدون لقدر عليه ويسجدون لمقامات ألسانهم في طهران ها؟ يتركوا المرأة أعوان ويتوافق معهم ها؟ ويسكت عنهم ما لا يكفرهم ويكفر المسلمين الذين قد يكون عند بعضهم بعض المعاصر والكبائر ولكنه سلك سبيل الخوارج الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بأض المعاصر ف اهل هذه البلاد اهل المملكه هم على التوحيد والصن وكان عندهم كذائر فهو ناس يعني ايه تناصب او عن اعتقادهم وكفرهم بسبب بسبب انهم قال انهم مع الامريكان ولا كذب هو انهم عندهم ربا وعندهم ضرب خمر وعندهم زنا الكذائر مسلمة كفر الخوارز الأوائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم ظنوا أنهم وقعوا في الكبائر فكما قالوا على علي رضي الله عنه قالوا أنه لم يحكم سرع الله وفي الوقت نفسه ما يتكلمون البتة على الكفار الأصليين من الروافد المظلمين فالمس هذا الرجل الذي يكفر المسلمين ويتعاون ويتواطق مع مكفر الصحابة يصير من أئلة المزاهدين بل هو نعم كما قال العلامة النباس قال إيش قال إنه من الخوارج المفسدين في الأرض هذا أسامة من لابن الذي يقدمه هؤلاء الدعاء ها؟ الذين يدعون أنهم على السنة كما قال محمد بن حسان قال إن أسامة من لابن هو إمام السنة رأيتم هذا الجاهل؟ أسامة من لابن الجاهل الذي أقلح ولنه جاهل ليس من العلماء يصير إماما إمامة السنة هكذا قال بصوته في أحد دروسي وقال أن يبارك له جهاده جهاد الخارج يبارك له جهاده في قفل أبناء المسلمين في المملكة أن يبارك له جهاده في تفليل شعب مسلم كامل إلى الدولة الكافرة أمريكا هل هذا هو هؤلاء أدعياء يا أخي برك الله فيكم هؤلاء أدعياء هؤلاء أدعياء خدع الشباب بالشعرات الكاذبة وأضلوا الشباب في طرق ليس لها آخر هم أنفسهم لا يفتقون في هذه الطرق كما ذكرنا لكم مثالا الآن فلما ابتلي أحدهم في ولده ليش اللي عملوا بشباب الأمة كلها وخاف على ولده لما جاء تريح ها انفض الناس من حوله وفضحه الله عزيزيه ولم يرجع رغم انه يقيمت عليكم ف... انفضوا اديكم من هؤلاء الا ان يهديهم الله وعليكم بالعلماء الربانيين والذين صاروا على سبيل على سبيل الصحابة وعلى سبيل الامام احمد والشافعي ابن تيمين والشيخ محمد بن عبد المعاد وسبحانك اللهم وحمدك أشير أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلك الله على محمد وعلى آله وأصحاب أصحاب أصحاب Thank <laughs>